Sami, he is. Mahad, Mahad, Saad, Radis, Al Qadees, Al Saad Al Maasim, Al Ambe, Al Asari, Al Qalab, ويغرم سلطانين quando anlosan katshanoz ola taba alayhi fa zalik bil maqsad wa huwa al jadid bil وإثباته وفي الأول نتكلم على الاعتراضات التي يعطرهونها على الكهنة والاعتراضات هي واحد من نقيضين اما إن انه لا يوجد سوى كاهن واحد في السماء وعلى الأرض سوى يسوع المسيح وإما إن الكل كهن ولكل ملوك وكهنه وفي آيات بيستخدموها وطبعا موسى كل شيء وبعدين نمكن رؤيه ففي بطرس الاولى اتنين تسعة بيقول واما انتم فجنسوا المختار وكهنه ملوكي وامه مقدس فهموا منها أنهم كهنوط ملوكي عن الشعب كل كهن وطبعاً رجل الخطأ في فهم هذه الآية ان الآية بتاعت المطرس الأولى اثنين تسعة نستخده من خروج تسعة تاشر آية ستة يعني ربنا قال لهم كده في العهد القديم انتم امه مقدسه وكهنوت ملوكي وعلى الرغم من هذا وجدت مجموعه من الكهنه هي التي تقوم بعمل الكهنوت دون سواك ولكن لان يوجد فيهم كهنوت سالهم انتم امه مقدسه وام صعب كهنوت يعني موجود فيك من كهنة الذين يمثلون الله ويقومون بعمله بينكم فلذلك أنقب عمّة مقدسة الأمّة فيك كهنة ملوك مش معنها من كل كهنة دا الكلام دا لو قدت في العهد يجيب بس ربما كان يفهم لكن دي الآية دي بإزايك مقتبسة من العهد القديم. وقيلت في العهد القديم في الوقت الذي كان فيه كهما مخصص للسلم قلوا أنكم تطلون ميما مكت كهنا وأم مقدسة في خروج ساعة ساعة ستة واحد ستة وجعلنا ملوكا وتهلا لله أبيه لاه المجد والسلطان إلى القدر الأمين. طبعاً مش مقصود المعنى الحرفي بساع كهنوت، وإلا نقصد المعنى الحرفي بتعملوك. لما نقول بعلنا ملوك وكهنة، لو كل كهنة بالمعنى الحرفي يبقى أيضاً ملوك بالمعنى الحر، فطبعا مش كل شعب من أصحاب الدلالة يعني أصحاب الجلالة يعلم أصحاب السجدة ما له، فكذلك ليس الكل كهنوش. وطبعا لو قلنا الايه دي بالمعنى الحرفي وكلنا ملوك وكهنه لكان من حق النساء ان يطالبوا بالكهنوت ايضا لانه قال الكل ويضاف الى كده ما ورد في الاسره الاولى اثنين خمسة يعني قبل, قبل الآية دي اتنين تسعه خمسة اتنين خمسه حضاره الحجاره الحيه مدنيين حضاره بيتا روحيا لاحظوا هنا ما في طريقه رمزيه حجاره حيه بيت روحي مش حجاره صحيح ده رم مقدسا لتقديم جباء روحيه ما قضية عند الله في يسوع المسيح؟ إذا موجود هنا حاجة اسمها الكهنوت الروحي أو الكهنوت العام أو الكهنوت الروحي أو الكهنوت العام لأن كنت ممكن تقرأ في كتب عرض سمعان عن كهنوت جميع المؤمنين عايزين نفسر يعنيه الكهنوت الروحي او الكهنوت العام اللي منهوش بعرض الكهنوت المخصص اللي بيقول تقديم زبائح روحية دي مثلا زي الأنفلة اللي عندكم دي فمزمور مني واحد واربعين بيقول فلتستقن صلاحي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي زبيحة النسائية إذا الصلاة معطبرة كتقديم البخور ورفع اليدين معطبرة كزبيحة نسائية فإنه يعمل كده كأنه يقدم زبيحة لله من النحر الوحيد لمن هز دعوة الجسد والدم التي لا يقدمه إلا الأب الشاهد. أو مثلاً في رمي 12 واحد بورس الرسول يقول أصل إليكم في رقاة السؤال مسيح أن لكم تقدموا أجسادكم تقدموا أجسادكم ربيحة حية مقدسة. مرضيه عند الله عبادتكم العقليه اذا نكون ان الواحد يقدم جسده ذبيحه سمحيه هي اللي بيقول عليها كتاب قنز الجسد مع الاهواء واللي بيقول أمس حواسنا الجسمانيه واللي بيقول الموت يعمل فينا والحياه فيكم ومن أجل تماس كل النهار هذه الاناقات التي يفعلها الانسان في جسده ليقدم لها جسده ذبيحه مقدسة صلى الله زي هذه الزبائح لا علاقة لها بزريحة الخارسين حوث 13-15 يقول فالمقدم به كل خير ذبيحه التسبيح اي ثمر شفاه معترف باسمه فبرضو اعتبر التسبيح ذبيحه وابراهيم تلطاشر شطاشر يقول لا تنسوا فعل الخير والتوديع لانه بذبائح مثل هذه لسر الله والخير रिय السفسه ان اصبح ذليخه الشكر او ذليخه الحمد وهو في لسه 4/18 ضمن فبعض اعمال العباده والكمانه والخير بينظر الينا الكتاب كذا باب فذي اللي مبسوط بيها بالفهم الروحي لتستقم صلاتي كالبطوله قدامك وليكن بقي يدي ذبيحه نسائيا وهذه لجميع المؤمنين وطبعا ليس هي المقصوده بعمل الكهنوت الذي نعرفه في الشمس المقدسه والذي هو امتداد للكهنوت في العهد القديم كما في نقطه طيبه خالص ان الكهنوت دعوه يعني دعوه يعني بولس الرسول في عبرانيين خمسة أربعة يقول لا يأخذ لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا نذوه من الله كما هارون كما لا ياخذها الا المبعو من الله في ليس في جميع الناس ليس في جميع الناس اما الذين ينادون بتامين الكهنوت، وان يصبح الكهنوت والامه كلها لكل احد فامامهم طبعا الامثله اللي جت في العهد القديم في قصه كوره حداثان وابيرام الذين كل, ال... كل ما طلبوه انهم يرفعوا بخوه مش بس يقدموا بلاش فكانت النتيجه ان ربنا امر ان تفتح الارض فيها وتبتلعها ويبقى ما مفيش اي واحد يدعي الكهنوت او ينادي بعموميه الكهنوت لكل احد لان قصه كوره حداثان وابيرام واضحه وفيها عبارة كويسه خالص ياريت تاخدوا بالكم منها في عدد 16-5 لما الحكايه زادت ودول راحوا هاجوا على موسى النبي على هارون وقالولهم نفس العبارة اللي بيقولوها له. منهم كفاكمة فإن كل الأمم مقدسة يعني كل الشعب مقدس بتاع ربك يعني انت واخدين الحكاية لحسبت فاس ومكيوشين ولا كل حاجة كل الأمم مقدسة وفي الشرق دين يعدونكم فكانت النتيجة ان حصل ايه قالوا قال لهم كفاكمة ان كل الجماعة لأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما دا لكم شرفتعان على جماعة الرب وبتكلمه باسمه بروحه وابعه إلا بس بعض فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم كلم قرحه وجميع قومه قائلا جدا يعلم الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه فالذي يختار يقربه إليه إذن بيتكلم على الذي له والمقدس واللي بيختاروا ربنا واللي يتردوا إليه فيبقى مش في الكل شاول الملك في سهول الأول 13-9 لما عمل على إصعاد محرقة عند تأخير سمعيد النبي الله رفض شاول وفارقه روح الرب وبخته روح غبيء من قبل الرب ومات قتيلا وفي عزي الملك لما مجرد رفع بخور كانت النتيجه ان ضربه الله بالبرد واخرج من جماعه المؤمنين وقطع وطرد وصعدت ثمانيه 18 تسعه بالصفر العدد ثمانيه عشر بيقول ربنا لهارون والاولاد تحفظون كهنوتكم مع ما المذبح وما هو داخل الحجاب وتخدمون خدمته عطيه عطيه أعطيت كهنوتكم والاجنبي الذي يقترب يقتل فيبعد يوري اي ندى ان الكهنوت لجماعة معينه غير ان الذين يحاربون الكهنوت يقولون ان هذا هو امر في العهد القديم ولا دخل له بالعهد الجديد. ديء المشكلة بالاسد الشديد ان البروتستانت الذين يقضون عنهم انهم يدافعون على الكتاب المقدس يهاجمون العهد القديم مهاجمه عنها كما لو كان العهد القديم قد قلهم او قد نسخ او قد انتهت ايامه او نحن غير مقيدين به أي هو مجرد عهد الناموس إبنه ودخلنا في عهد النعمة أي هذا قبل آية من العهد القديم يقول لك لا لا لا, لا ده حاجة في العهد القديم خلينا في الجديد طب العهد القديم ده يعني مش بكاء ربنا مش سلام ربنا وللأسف أيضا يستخدمون الآية 18-16-16 كل الكتاب موح به من الله هناك للتعليم والتهذيب. طب كل الكتاب موحى به من الله اسمعنا العهد القديم ده وده مش موحى بيه وكما لو كان يظن ان كل الاشياء كانت امور منتهيه طب اذا كنا احنا بالله عن العهد القديم لازم نثبت هذا لأن السيد المسيح للعزة على جبل قال ما جئت لأنقض بلقه كمه في مساة خمس ووضع عقوبة سديدة لكل من ينقض حرف من النمو رسالة معلمنا يعقوب واحد ثلاث بيقول كل الكتب بيقول ان الله ليس عنده تغيير ولا زل دوران وبيقول هو هو الامس واليوم الى الابد فربنا عنده تغيير شريعه الله هي هي لا تتغير لازم نفهم مساله الرمز والمرموز اليه وجايب واحد يسال يقول طب ايه رايك في اللي ورد في كلوتي اتنين عشر لا يحكم احد عليكم في اكل ولا شرب ولا في شف ولا هلال ولا من ضحك الامور يعني انتهت كلمه الظلام للحظه الجديده ظل الأمور العقيدة هنا أحد أن أصلح لكم هذا الأمر في وضوح لكي تعرفوا قاعدة هامة وهي المبدا الروحي الثابت وما يمكن أن يكون جمبا ومرضوح لي نمس الحكاية هل تغير السبت في المسيحية او هل الغي السبت في المسيحية من جهة روح الوصيه لم يلغى السبت اطلاقا ازاي كل السبت او سبت يعني راحة ومبدأ الراحة الذي وضعه الله في خطرة السابعة او في اليوم السابع ما زال قائما الى الان فما زالت الراحة موجودة ما زال يوم في الأسبوع لربنا موجود ما تغيرش لكن علينا أن نحن نعرف وين السبب ان السبت بقى الحد من جهة روح الوصية واحد ومن جهة الحرق ما تفاهد فيه بيقول لك أذكر يوم السبت اللي لان ربنا استراح في اليوم السابع ده كانت العهد القديم. اشتراح من عمله خالقا ولكن لم يسترح من عمله المثلث ازاي ربنا خلق الإنسان بصح والإنسان وقع تحت حكم الموت وظل الله يعمل لكي ينقذ الإنسان من عمل الموت وأنقذه من الموت بالقيامة واستراح الله واستراح الناس من حكم الموت فأصبح فعلا يوم الراحة هو يوم الأحد وأصبح السبت الحقيقي هو الأحد وأصبح السبت الأول رمز الأحد أو ممكن أن نقول إن الأحد هو سبت العهد الجديد سبت بمعنى الراحة والكتاب كان بيقول السبت بمعنى الراحة بدليل ان كان بيقول الأرض التشبت في العام السابع الأرض تتفضل فيه في العام السابع يعني تستريح من الزرع والحصاد والحلب بينما العام السابع لا فيها يوم ولا اسبوع ولا حد لكن شفت فترات تستريح من فترة السابعة فربنا قال لهم أنا اصطرحت خالقا في يوم السابع في اليوم السابع ولكن لم استرح الاراحه الحقيقيه ما دامت هناك احكام الموت تطالب البشريه كلها فمتى استرحت تعلم وما استرحت استرحتم انتم استرحتم حينما تخلصتم من الموت والقيامه وأصبح يوم احد هو استرح. إذا اذن وصيه الشخص قائمه بس تتغير السبت بالأحد بمساهيم الراحة على حقيقة دي وأصبح الأحد هو السبت الحقيقي. هذه الجمال أول ما ترهدونه من مثل السبت غير في بجهات السبت الحقيقة الله في مذكرتي في في الأبارة الكثير. حياتي كلها سبت كلها يوم للرب كنت فكرت يعني قبل ما جت حياتي كلها سبت كلها يوم للرب انقضت ايام السته على الارض ودخلت ودخلت في سبتك الذي لا ينتهي الذي لا يقال عنه كان مساء كان صباح يوم سبت هو درهم سائل ومسامحه ما علي المهم يعني لما واحد يقول حياتي كلها سبت يعني كلمه سبت بمعناها الروحي يعني الانسان بدا يستريح في الرب من تعب العالم الباطل من مشاغل العالم الباطله ويدخل في سبته الذي لا ينتهي الذي لم عنه الكتاب كان النساء وكان الشباب جزء من الشباب نحن نخرج للتكتب معناه الروح نيجي مثلا للختان الختان كان معناها قطع جزء من الجسد رمز لقطع جزء من الجسد يقطع خيمون. رمز لموس العالم او موت الانسان كله عن الشهوات وخصوصا قطع جزء من الجسد في مركز الشهوه به واصبح الختان يرمز الى المعموديه لانها المعموديه معناها الانسان ناس عن حياة الجسد مدفونين معه بالمعموديه لكي نقوم معه في جده الحياه واصبح الختان في العهد القديم يرمز الى المعموديه في العهد الجديد من جهه من جهه جسد الجزئي الى رمز لمواد جسد الكلي وايضا من جهه ان الختان كان علامه على دخول الانسان في عضويه شعب الله فكان علامه عضو شعب الله ان يختل وفعلا بالمعمودية اصبح الانسان يدخل في عضو الشعب الله ويحيا في حياه بعيده عن الجسد في الحياة الروحيه فوصية فوصيه الختان ما تزال قائمة بس المسيحيه ادخلتنا في الختان الروحي الذي هو المعمودية فنقول الختان اتلغى أقول لك الختان كان يرمز المعمودية والمعمودية هي الختان بتاع العهد الجديد الأعيال كان في عيد في العهد القديم تلاقي في كرنسي في الأولى خمسة سبعة يقول لأن لأ فصحنا أيضا المسيح قد وضح لأجلله يبقى برضه بنعيد بالفصح حتى في ناس بغير الوقت يسموه عيد الفصحة المسيح عيد الفطير يقول لأن في كورنسوس 57 7 8 كورنسوس 5-8 يقول لأن في الصحاب عيد المسيح قد بدها لأجلنا فالمعيد ليس بخميرة الخدس واشتغ بل بفطير الإخلاص والحق فأصبح عيد الفطير يرمز إلى الحياة الروحية التي نما لها بطلوب المسيح عيد الخمسين كان في عيد الخمسين هو عيد الفنسوس في يعني الاعياد كانت رموز وكل عيد له رمزه والاحد اوضا كان عيدا وله رمز يبقى ما فيش داعي ان احنا نهاجر العهد القديم ونقول وصايا العهد القديم والغيت حتى النجاسات كانت رموزا والتهارة في العهد القديم الطهاره الجسديه كانت رمزا للتهارة الروحيه في عبرانيين سبعة اثنا يقول ان الكهنوت تغير ولا يقول ان الكهنوت كله تغير يعني اصبح كهنوت على طقس ملكي سابق وليس على طقس كهنوت الذبائح الدمويه في الكهنوت الهاروني كما كان من في صادق يقدم خبزا وخمرا هكذا في العهد الجديد يقدم الخبز والخمر بدل من الذبائح الدمويه وكما كان من في صادق لا ياخذ كهنوسه عن طريق الوراثه من خبز معين هكذا الكهنوت في العهد الجديد لا يؤخذ بطريق الوراثه من خبز معين وإنما ارتفع خلصنا مستوى الأصباق جميعا فالكهنوت ما زال قائما ولكن على طفل منك إثابة ما كنت شيء ملاحظات بسيطة بسيطة أجل أجل على استمرار الكهنوت في البطر هذا منه ان المسيح قيل عنه انه كافل الى الابد على فكس منتصابك كما ورد في إبراهيم سبعة ثلاثة وواحد وعشرين واربعة وعشرين فاستمرار تقديم ذبيحة المسيح بيأتي من خلال تلاميذه الذين يقدمون ذبيحه فعمل الكهنه في تقديم ذبيح مستمر في تلاميذه لان الان من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت سيئا انا فيه وتكون له حياه ابديه كما ورد في يوحنا ستة, سته وخمسين فكيف ياكل الناس جسدا ويشربون دمهم؟ ان كمش فيه خدسات وكيف تكون الخدسات إن المنزل جهنا يقدمونه وإلا تكون وصية المسيح بأكل جسدي وشرب جمعه وصية غير من كمش التنسيح نجد أن بلس الرسول في كرمسة الأولى 11 سوكة وعشرين بيقول إذن الذي يأكل ويشرب عنه في استحقاق يأكل ويشرب دينون لنفسه غير مميز جسد الرب إذن فهناك تناول وهناك من يعطل يشرب باستحقاق وبغير استحقاق وفي دينون الأن لا مميز جسد الرب كيف يكون هذا إن لم تكن هناك زبيحة مقدمة وكهموت موجود استمرار لزبيحة المسيح ولذلك فإن الذين ينكرون الكهنوت ينكرون بالتالي الذبيحه المقدسه الاتنين بيمروا مع بعض واحنا لما نثبت هذا الامر هنثبت الامر التالي وان شاء الله سنعطيكم درس عن الذبيحه المقدسه في الكهنوت لان الاتنين هلون مع بعض حاجة ثانية ونبولي في الرسول بيقول في رمية 15-16 حتى أكون مباشراً لانجيل المسيح تكاهل يعني بصفة فهمة هل يتريش فهما بيقولوا لعبه شاب بتاخد تشبيه يعني اللي يثبت نفسه الكلام ده وطبعا الكلام ده مش معقول لان في ايات عندنا كثيره في حكاية الكاس ديه تخلي الكلام ده مش مظبوط يعني ما كلام بول الشرسيه بيقول ان كنت كانسان حاربت وحوشا في اخر فمن ينفع انسان الموت لا يقومون ان كنت كانسان يعني يشبه نفسه بانسان ولا ان كنت بصفتي انسانا هنا كاهن عن بصفتي كاهنا حاربته خلصا في هذا او مثلا لما القديس يوحنا في الاصحاح الاول من انجيله بيقول على ربنا يسوع المسيح وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما وحيد لابي يبقى هو اللي يشبّه بوحيد الابو اللي هو فعلا محجبه ليه يعني مجد بصفته ورأينا مجده مجدا كما لوحيد لابي يبقى هو اللي يشبّه بوحيد الابو اللي هو فعلا محجبه ليه يعني مجد بصفته فيه الابن الوحيد للأب لأن الكاتب هنا كشف بتعطي معنى التخطيط في صفه معينه يعني يقول اباشر انجيل المسيح بصفتي الكاهنه أنا كانسان حاربت وحوسا في اخي المسيح له مجد بصفته وحيدا للآب أو في روميا واحد, واحد وعشرين بيتكلم على فساد اهل رميه بيقول لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كإله يعني هو مسبه بإله ولا كاله يعني as God يعني يعني كبالصفته إله بصفته إله وفي تيتس واحد 7 بيقول يجب أن يكون الأصف باللوم كوتيلا الله يعني بصفته وكيلا لله إن شاء الله بيشربه وكيل لله صبي وكيل لله إسلامنا إذا كان يشربه في فبيقول كوتيلا الله يعني بصفته وكيلا هنا الكاف بتعطي نوعا من التخصيص في صفه معين وفي كورنثوس الثانية ستة أربعة بيتكلم بولس الرسول عن نفسه وعن باقي الرسل كخدام لله مش كخدام لله يعني يشبهون الخدام يعني بصفاتهم خدام. بيقول بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون الى اخره يعني بصفتنا خداما لله مش كخدامي عن التشريك فبطوله الرسول بيقول انا ككاهن لله يعني بصفتي كاهن لله بباشر خدمه انجيل المسيح فاذا كان في واحد كاهن يطلعين كاهن ممكن كما النقطة تانية اللي هي المسيح وصف كثيرا بأنه رئيس كهنة في عبرانيين ثلاثة واحد وعبرانيين أربعة خمسة عشر وإبرانيين خمسة تسعة وعشر وعبرانيين شبتة عشرين كل ذواب حمام بيقول إيه في ثلاثة واحد لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع عبرانين أربع خمس عشر لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يفصل لبعثاتنا بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطر وابرانين خمسة تسعة صار لجميع الذين يطلعونه سبق خلاص أبدي مدعوا من الله رئيس كهنة على ردة من الجسار ستة يقول إذا ما دخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رفضة منشي صادق رئيس كهنة إلى الأبد فإن كان المسيح رئيس كهنة إذن له كهنة يرأسهم ومن الرئيس كهنة كده لقب الشرفي رئيس كهنة يعني هو رئيس لكل الكهنة الذين على الأرض فكلمه رئيس كهنة تعني ان تحت منه كهنة يرأس وبعدين ربنا يسوع المسيح لما تكلم في مثل الكرمين الاربياء في واحد 21 كان بيحصد بالكرامين الاربياء كهنة اليهود الذين تآمروا على قتله وهم فهموا هذا الامر فألهم ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره يعني ما أمشي إن الكهنوت زي يتلدي خالص لأنه كنتم تصرفتم بما لا يليق بكهنة الله وإنما الينزع ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره يعني سيبقى الكهنوت بس في أمة أخرى تصنع سماره وقال في عن الكرمين الأردياء أيضا الأولئك الأردياء يهلكهم ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعني مش يلغي عمل الكرمين يسلم الكرم إلى كرمين آخرين وبعدين لما نيجي نتكلم على امه فصع اعتباره نجد كلام عن كهنوت الامم فربنا بيقول للمشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم دائما الأمم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخورا وتقدمه طاهر بخور وتقدمة طهر. ما كانش في ابدا تقديمات وذبائح لله وسط الامم لله كان للاصنام للاوثان لحاجات زي دي ولم يكن يصرح بتقديم ذبائح او بخور الا في, في هيكل الله سعودي في فيبقى لما يقول في كل مكان على الارض من مشاركها الى مغاربها يقام عمل كهنوت ويقدم بخور وتقدم تقدمات عنها ان الكهنوت هيدخل في بلاد الأمر وهذا لم يحدث إلا في العهد المسيحي في العهد اليهودي ما فيش كهنوت بين الأمر وما فيش بخور وتقديمات بين الامم لعلنا لهذا الشكل ملخص اعتراضنا على تامين الكهنوت وانه لازم في كهنوت وسط البشر بالسبع نقاط الاتيه يوجد كهنوت بين البشر لان الله لا يتغير والعهد القديم لم يلغه ثانيا لان بولس الرسول سمي كاهنا وهو بشر جيدا ثالثا لأن المسيح رئيس كهنه فلا بد له كهنه يرأسهم على الأرض اربعه يوجد نبوات عن كهنوت بين الامم وطبعا دي في العهد المسيحي خمسه نبوات عن دفع الكهنوت إلى أمة تصنع ثماره وطبعا ده عن العهد المسيحي وستة استمرار تقديم جسد الرب ودمه وطبعا عن طريق كهنوت وسبعه استمرار اعمال الكهنوت الاخرى بين البشر فلألا يقول البعض ان الكهنوت لجميع المؤمنين نريد ان نقول ان الكهنوت ليس للكل بل لجماعه مميزه الميزات اللي هنقولها ديه هي التي سناخذها فيما بعد يعني النهارده هتاخدها كعناوين وبعدين هتاخدها كتفاصيل مميزة بالدعوة من الله ومميزة بالنسحة ومميزة باختيار وارساليه يا مجموعة ربنا يختارها بنفسه ويرسلها ومميزة بوضع يد والصلوات ولو كانت لجميع الناس يبعي لزمة الدعوة ولزمة النسحة ولزمة الاختيار ولزمة وضع اليد ومميزة باشتراطات خاصة لكل رتبة من رتبه طبعا لو كنف بالكل باشتراطات ايه يجب النمو. ومميزه ومميزة بأنها لها درجات هنتكلم عليها اللي هي الأسطر قصوص الشمانسة ولها ألقاب خاصة زي وقلاء الله مثلا زي الرسل زي غيره ولها اختصاصات ليست لجميع الناس ليست ليس فقط بتقديم الذبائح احسن يقولوا ما دامت لغه الذبائح يبقى دول ملهومش في في نظره بروتستانت يعني لا مميزة ليس فقط بتقديم الذبائح وإنما لها سلطان العناد ولها سلطان الحل والرف ولها سلطان وضع اليد لاقامه الخدام والإثليلس ولهؤلاء فقط رجال التهنون لهم فقط خدمة بيت الله وتدبير الكنيسه ولهم سلطان التعليم وهم وحدهم وكلاء السرائر الله كما ورد في ترونسس الأولى أربعة وحد. وهم الذين يمنحون الروح القدس للمؤمنين كما ورد في أعمال ثمانية واعمال تسعة عشر هذه العناصر ستأخذون كل منها بتفاصيل كثيرة وايات عديدة أود أن صلت بساترتكم وبقلوبكم لكي تكونوا مستعدين في كل شيء لإجابة كل من يسألكم عن أذاء الذي دون أنتظروا أذاء